لا أعملوا ولا أعملون وانا عندما أعملون الحقد هذا شيء تدخل واحد ل... واحد لكآبا وكت... يعني شوف شوف شوف شوف, شوف. شكرا أخي أستاذ مصطفى شكرا بزاف بزاف بزاف إذا كنت موجد لهم كنت موجد لهم كده أنا أخي دونكسيدو بس عليك يعني بغض النظر إذا كلا واحد يعني علماني ولا مسيحي ولا كتبقى الموسيقى كت... يعني بلا ما تشعر وكل ما تكون واحد كافر يعني اللي عارفوا المسلم انه هذاك مثلا جزاؤه متواه جهنم وكتخلي كتخلي المسلم كيرتاح وكيتموسخ وكيتصنط له وكيتصنط يعني بغض النظر على هنا تشوفوا الدور ديال الموسيقى انها فعالة جد فعالة كده يا اخويا دمكسيدو كل شي لباس اذا انا رأى موجد لكم كين بعض الاخوة والاخوات اللي مسمعوش يعني واحد غير في الدار الدار لا ماشي الدار ماشي لكن لا تتمكن غير ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن الدار ان تتمكن من ان تتمكن الدار لا تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن من ان تتمكن تكلمنا عليها من قبل في مرات ولا ثلاثة يعني حطينا آية آية أنت <تصفيق> <تجد> عليها فينسيه <تصفيق> هادين وريه والمسلم ده بقى القرآن بواحد اللي ربما ما تقدر الدماغ لأنه هاد شو يخرك يتحكو علينا خصوصاً اللي يعترف القرآن